الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخ التاح العليم الحافظ الباسط الخافظ الرافع المعذ المذل الثميع البصير الحكام العدل الطيف الخبير الحليم العزيم الرفور الشكور العلي الكبير الحفظ المطير الحسيب الجليم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المثين الولي الحميد الموسي المبديء المعيد المحي المميت الحي القيوم الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البواب التواب المنتقم العفو الرؤوف الوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الجامع الغني المغني الموط الماني والطار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الغني المغني الموط الماني والجلال والإكرام